فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسِيكِينَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا, بشرا إن هذا illa malakun karim